يا إله إنا هو العزيز الحكيم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 لهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقانطرة من الذهب والفزة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله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 عز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتقذ المؤمنون الكافرين أوليا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقو منهم تقاه ويبذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ولوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرات عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن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 من الصالحين قال رب أنّا يكون لغلام وقد بل ولي الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشية والإبكار وإذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إن الله اصطفاك وَطَهَّرَكِ واستفاك على نِسَاءِ العالمين يا مَرْيَمُ قنتي لِرَبِّكِ وسجدي والكعيم والراكعين ذلك من أنباء الغيب الْغَيْبِ إليك وما كنت لديهم لَدَيْهِمْ يلقون أقلامهم أيهم أَيُّهُمْ مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح بكلمة منه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 ما كروا وما كر الله والله خير الماكرين.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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم.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 قال الكتاب آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَّنَّهَا لِلْكَافِرِينَ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ومت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول هق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 I'm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 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ستتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين.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 أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين بللله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به سلطان وما أههم النار وباسم الثو الظالمين ولو صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر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 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمُ اللَّهُ غَنَمًا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَمَّا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً منكم وطائفة قد أهمتهم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 في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا قد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين من لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله يومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتل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 بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يزيع أجر المؤمنين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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يزروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 وَنَمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوك عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام مثل العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إن تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ثائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أمرنا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا